أ موسوعه ن النابلسي م ع ل للعلوم ك م ا ل ا ر و ا ل أ ف ئ د ة لعلكم تشكرون و ا ل ل ه أخرجكم واجعل موسوعه النابلسي أ ف للعلوم ك ك م ت ش ر ن أ ل ي ر و ا إ ل ى ا ل ط ي ر م س خ ر ا ا ت في جو ل ا م ي ء في ج و ا ل س م و ع ه ا ل ن ا ب ل ه إن ف ي ذ ل ك ل آ ي الاسلاميه ت